إن الله اللهم ولا علمت لنا إلا ما علمتنا أنك منت العليم الحكيم نبتلع في كتاب الإمام الشاطبي كتاب الاعتصام وسيرتر فيه بعد الأوجب والرجود التي سبق الكلام فيها ويستثمر ما ذكره بفصل السابق في مسألة استبلال المقالب على شرعية الدعاء الجماعي بعد الصلوات وسيذكر الأوجهة التي ذكرها ويذكر الجواب وهذه الأجوبة مكانت دقيقة لأجمع خاصة لقلاب العلم فعزيز من يتنبه على مقصد المصنف هذه الأجوبة تدريب طالب العلم على فهم الأدلة. لتقرب الله. يقول هنا وأن الدعاء على ذلك الوجه طبعاً الدعاء الجماعي بعد التسليم مباشرة هنا يقول هنا لم يرد الشرع نهي عنها مع وجود التقدير فيه على الجملة وجود العمل دي هذا مسلم وجود العمل به مسلم لماذا؟ لأنه لم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته ولم يعمل به السلف ولا الإم المشهورون طيب طيب قوله لم يرد في الشرع نهي عنه هم. تصح العبارة هذه والمصنف الشاطبي سيناقش هذا لكن من باب الآن المذاكرة معكم فيما مضى يصح أن يقول القائل هنا لم يرد في الشرع نهي عنه لماذا أحسن زميلكم هنا يقول لأنه ورد النهي عن مثله في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد هذا ورد النهي عنه لكن المخالف يقول لم يرد الشرع نهي خاصا عنه لم يرد نهي بخصوصه أينه طيب أين وجد الترغيب فيه على الجملة مم. أين ترغيب يقصد الترغيب في الدعاء يقصد الترغيب في الدعاء أين طيب أكمل باركة ربيب إذن هذا ليس في دليل، لم يرد الشرع به، لم يرد الشرع به، لم يرد الشرع به. لكن إذا قيل إن الدعاء ورد الشرع به على الجملة، فما الجواب عن هذا؟ أي نعم؟ يكون الجواب بالمعارضة؟ فنقول مثلا الصلوات في الجملة مشروعة لكن لا يعني هذا إحداث صلاة سادسة مثلا والتعبد بالصلاة مشروع لكن لا يعني هذا إحداث رفعة زائدة في الصلاة فإحداث صفة في العبادات لم يرد الشرع بها ممنوع مثل إحداث الهيئات لو أن الإنسان أحدث هيئة في الصلاة لم يرد النص بها هذا ممنوع منه وإن كان الصلاة مثلا معناها الخضوع لكن ليس له أن يحدث هيئة خضوع لم يرد النص بها هنا كل ما ذكر وكل ما لا دليل عليه فهو البدع وإلا ها بين ذلك الكلام يوهم أن أن التباع المتاخرين المقلدين غيرهم من اتباع الصالحين من السلف ولو كان هذا في أحد جائزين لما قبل في أحد جائزين هذا يرجع إلى قوله إلى قول المعترض ووجود العمل به فإن صح أن السلف لم يعملوا به فصار عندكم هنا عملان. العمل الأول لمن؟ هم. العمل الأول للمتأخرين لبعضهم طبعا، ما هو المتأخرين كلهم؟ لبعضهم والعمل الأول لمن؟ للسلف فعلى العمل الأول لم يرد وعند بعض المتأخرين عملوا به فلو قدمنا عمل بعض المتأخرين على عمل السلف ما يخطي هذا؟ يقتضي ما قالهم مصنفنا أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع الصالحين والسلف. يقتضي أن اتباع المقلدين المتأخرين من المقلدين خير من اتباع السلف. وهذا منقوط. هذا لا يجوز القول به أن هذا تبديل الشرائع هذا تبديل بالشرائع. ثم قال المصنف. لو كان هذا التقديم في أحد جائزين لما قبل يعني لو كان في أمرين جائزين مشروعين لكن أحد العملين عليه عمل السلف والثاني عليه عمل المتأخرين فأيهما تقدم تقدم عمل السلف فكيف إذا كانت المقابلة ليست بين عملين جائزين وإنما وإنما بين عمل جائزة وعمل إيش ممنوع العمل الممنوع مع من في هذه المسألة مع بعض المتأخرين فكيف تقدم هذا العمل الممنوع على عمل السلف؟ فصار فيه وصفان الوصف الأول أنه ممنوع ومحذور منه والعمل الثاني أنه مخالف لعمل السلف اقرأ كلامه اقرأ كلامه إيه ولو كان, كان هذا في أحد جائزين لما قبل فكيف إذا كان في أمرين أحدهما متيقن أنه صحيح والآخر مشكوك فيه ما هو المتيقن أنه صحيح النهي عن الدعاء النهي أن الدعاء بعد الصلوات دعاء الجماعي بعد الصلوات بدعاء والآخر مشكوك فيه الدعاء بعد شرعية الدعاء بعد الصلوات أي نعم. فيتبع المشكوك في صحته ويترك ما لا مرية في صحته ويؤلب من يتبعه ثم يطلاقه القول ويترك ويترك، ما لا مرية في صحته ما هو الذي لا, لا مرية في صحته عمل السلف أحسنت ويترك عمل ويترك عمل السلف ويترك عمل السلف, ويترك عمل السلف ويؤلب من يتبعه يتبع ماذا يتبع عمل السلف وهذا الذي تجده عند المقلدين من المتاخرين يتركون السنن ويتركون ما عليه السلف ويؤلبون على من يتبع على من يتبع السلف الصالح وهذا مثال من الأمثلة اين عم ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابتة فنطل... لأن هذا لو قال قائل بهذه العبارة هو الترك لا يوجب حكما ما معنى الترك هنا أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك أمور لم يعمل بها فإذا جاء إنسان فقال هذا الترك لا يجب حكم علينا بل لنا أن نفعل ما ترك هذا يرجع إلى قاعدة أصولية يرجع إلى قاعدة أصولية ولذلك أيكم السلام ولذلك لا يجوز إطلاق مثل هذه الألفاظ لأن إطلاق هذه الألفاظ حكم على الأدلة الشرعية فالواجب على الإنسان في مثل هذه الألفاظ أن يرجع إلى القواعد العلمية إذا سألك إنسان النبي عليه الصلاة والسلام عمل أعماله وقال أقواله فتقول في أقواله نتبعه وفي أفعاله نتبعه وفيما أقره نتبعه هذا مقتضى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سأل قال ترك أمورا ترك أمورا كثيرة فماذا نصنع فيما ترك أنتركه أم لا فماذا تقول ونتركه مطلقا ها؟ ايش مقيم. تقول ها؟ مقيم قد ترك شيئا تكون رائع رحبا ما تركه تعبدا نتركه تعبدا وما هي. تركه جبلة أو عادة فيجوز في عدو لكن في في هذه المسألة هناك تقسيم في الترك والله هذا يصلح جوابا نفس الجواب نعم، أمم، المصنف ذكر الجواب هذا أينه، هه، أينه، أمم، أينه، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعه ينقسم إلى قسمين، ما كان له سبب في حينه. يعني ما كان السبب يقتضيه معنى يقتضيه أن يتطلبه فما تركه والسبب يتطلبه ويقتضيه فإننا نتركه يعني مثلا حاجة الناس تقتضيه هناك أسباب في المجتمع تقتضي عمل هذا العمل فلم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يدلنا على أن هذا العمل غير مشروط. لأنه لو كان مشروعاً لعمله النبي عليه الصلاة والسلام كان مشروعاً لعمله النبي عليه الصلاة والسلام مثاله مثلاً في رمي الجمرات يأتي أناس الآن فيقولون شدة الزحام تقتضي أن يكون الرمي بعد يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أن يكون مطلق بلا قيد ولا ضابط في أي وقت من الأوقات فنقول إن أردتم الليلة إدخال الليلة مع النهار فهذا فيه حديث سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال رميت بعدما أمسيت فقال افعل ولا حرج وين اختلف العلماء في تفسير لفظ الامساء؟ فالصحيح إن شاء الله أن الليل يدخل في المساء يدخل آخر النهار ويدخل الليل في ذلك وعلى هذا في الليل وقت للرمي وأما بعد رمي بعد الزوال فالدليل على جواز مشروعية الرمي فيه ما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعندك الآن أول الوقت وهو بعد الزوال فالدليل على مشروعية الرمي في هذا الوقت فعل النبي عليه الصلاة والسلام والدليل على مشروعية الرمي في الليل جواب قول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سئلت أين قوله فتقول قوله لما سأله الرجل فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حول يشبقي من الوقت قبل الزوال قبل الزوال قبل الزوال ما في دليل فنحن الآن نريد نطبق هذه المسألة على هذا الموضع ما سكت النبي عليه الصلاة والسلام وتركه إن كان هناك حاجة تقتضيه فإن تركه ترك النبي له شرع نقتدي به فيه فنترك ما تركه وإن كان ليس هناك حاجة تقتضيه في وقته فإننا ننظر بعد ذلك في المستجدات التي تقع في مجتمعات المسلمين فتأتي مسائل مستجدة كثيرة فلا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم لا, لا نقول أنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي تركها بل ننظر في هذه المستجدات ينظر في أهل العلم ويدخلونها تحت أحكام الشريعة بقي معنى الأمر الأول وهو ما كان له سبب يقتضيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألتنا هذه الآن وهو الرمي قبل الزوال الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر من يستطيع يطبق هذه المسألة على هذه الصورة على هذه المسألة الفقهية طبعا مسألتكم السابقة الدعاء الجماعي بعد الصلوات بعد أن يسلم الإمام فيجتمع الناس على الدعاء بعد الصلوات الخمس بعد كل صلاة هذا له سبب يقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما له سبب warm إذا كان المتأخرون يقولون نريد أن نعلم الناس الدعاء ونريد أن يحصل الناس بركة الدعاء ونريد أن نشط الناس على الدعاء الأولون يحتاجون إلى تنشيطة وما يحتاجون ويحتاجون إلى البركة أو لا يحتاجون وأحتاجون إلى الدعاء ولا ما يحتاجون؟ يعني أسبابه موجودة ولا ما موجودة؟ أسبابه موجودة وهذا معنى قول الأصوليين هنا أنه إذا كان له سبب يقتضيه فالسبب الذي يقتضيه موجود لكن النبي عمله أو لم يعمل؟ لم يعمل فنقول هذه المسألة لها سبب يقتضيها في وقت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعملها فدل على أنها لا تشرع فدل على أنها لا تشرع يعني ترك عن النبي فماذا نصنع نحن؟ نتركها وكذلك لها سبب يقتضيها في عهد أبي بكر ولم لها سبب لها سبب في وقت الصحابة يقتضيها نفس السبب الذي الذي علل به المتاخرون قال الناس يحتاجون لبركة الدعاء ويحتاجون للتعليم الدعاء ويحتاجون للنشاط هذا موجود السبب موجود في عهد الصحابة ولكنهم لم يفعلوا وتركوا فدل على أن الترك منهم بموجب الشريعة فنحن نتركه كما ترى فمن يطبق هذا الأصل المذكور على مسألة قمي الجمرات قبل الزوال فضل هنا اخرفع صوتك اخرفع <تصفيق> صوتك أين السبب الذي كان يقتضي الزحام أحسنت يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الزحام موجودا فكان هناك سبب يقتضي لأن الآن بعض الذي يفتي بأن يرمى قبل الزوال ما حجته يقول شدة الزحام طيب فنقول إن شدة الزحام كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من فن تأتي بدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة حتى لا يؤدي الناس بعضهم بعضا من شدة الزحام فكان هناك سبب السبب المذكور عند المتأخرين هو سبب موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فالنبي لم يرمي حتى زالت الشمس ولو كان يجوز الرمي قبل لا كان النبي أرفق بأمتي عليه الصلاة والسلام أولا لماذا ينتظر العمر الثاني لماذا لا يرمي إلا بعد الزوال مع أن الرمي بالنسبة لعموم المسلمين أرفق قبل الزوال والسبب الذي يقتضي التخفيف موجود السبب الذي يقتضي التخفيف موجود ومع ذلك النبي لم يرمي إلا بعد الزوال في اليوم الحادي عشر، ثم كذلك في اليوم الثاني لم يرمي إلا بعد الزواج، ثم كذلك في اليوم الثالث عشر لم يرمي إلا بعد الزواج، والسبب الذي يقتضي التخفيف موجود، فدل هذا على أنه لا يشرع الرمي قبل الزواج. هذا مثال آخر على هذه المسألة التي ذكرها الأصليون. ثم إن الزحام يمكن أن يرتفع على الناس أن يرموا متى؟ أن يرموا بالليل، أن يرموا بالعصر عصرًا بعد المغرب، بعد العشاء أن يرموا في الليل هنا تفضل. المقصود أن السبب كان قائما للترخص وللحاجة فالنبي لم يرمي إلا بعد الزوال ولو جاء إنسان وقال نقدم الرمي بعد الزوال قلنا لابد لك من دليل قلنا لابد لك من دليل فالرمي بعد الزوال فيه دليل وفي المساء في الليل فيه دليل وقبل الزوال لا دليل فيه هنا أمم، رفع صوتك، ها؟ إيه نعم، هذا هذا أصل أيضا آخر وأن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها شيء إلا بإذن الشارع، إيه نعم؟ طيب، اقرأ بارك الله فنقول إنها هنا إن هنا أصلا لهذه المسألة، إيه؟ فنقول إن هنا أصل لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه. وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه ولا موجب يقرر لأجله ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحديثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين. مسائل كثيرة، مثل مسائل كثيرة، مسائل اقتصادية، مسائل كثيرة، مسائل طبية، المسائل التي تتغير وتغير المجتمعات. هذه نحتاج فيها إلى النظر الشرعي وضابطها أن تحمل على أدلة الشريعة، أن تحمل من أهل الإجتهاد بإجتهاد صحيح على أدلة الشريعة. فإن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر فيها بحسب الأدلة الشرعية ولا يقال لماذا نفعلها فنقول نفعلها لأن الشرع عمر بإدخالها تحت أحكام الشريعة لأنها من المستجدات التي تجد للناس نعم وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى مما هو معقول المعنى ليخرج أي شيء أحسنت ليخرج العبادات ليخرج العبادات وهنا قاعدة ذكر أهل العلم العبادات الأصل فيها التوقيف ما معنى التوقيف؟ أنها تحمل على الأدلة الشرعية الأصل فيها توقيف الشارع يعني ما ورد فيها من النصوص الشرعية والأصل فيها منع الاجتهاد ولذلك البدع كثرت في أي شيء لجانب العبادات ولا في المعاملات في العبادات لأن الناس دخلوا في العبادات في أمر لم يشرحوا الله لهم فصاروا يزيدون فيها ولذلك قال هنا وهذا الضرب الذي يجري فيه الاجتهاد في المسائل المستجدة قال مما هو معقول المعنى ليخرج أبواب العبادات فإن الاجتهاد الأصل فيه عدم جريانه فيها ما يجري فيها لأنك لو جئت تجري فيها القياس مطلقا فوقع الإحداث فهذا يزيد ركعةً في الصلاة وهذا يزيد في الصلوات الخمس صلاة وهذا يدخل مثل الدعاء الجماعي المذكور وثالث يدخل في الحج أحكاما كما كطرة البدع في الحج فإن الناس أدخلوها باجتهادي من الفاسد أدخلوها باجتهادي من الفاسد فهنا إذا سئلت أين يجري الاجتهاد في الأصل في الغالب أين يجري يجري في الأمور معقولة المعنى وهي التي يسميها الفقهاء إيش يسمونها المعاملات ولاحظوا أن المعاملات تتجدد للناس يحتاجون لأمور اختلاف مجتمعاتهم اختلاف مجتمعاتهم والمعاملات مثلاً وسائل النقل وسائل الاتصال تختلف من مجتمع الرعوي عن المجتمع الزراعي أو لا تختلف تختلف أو لا تختلف تختلف يتجدد للناس وتختلف عنها في المجتمع الزراعي عن المجتمع الصناعي ولا ما تختلف تختلف اختلافا كبيرا فيتجدد للناس مسائل كثيرة يحتاجون فيها إلى حكم شرعي فهذا يجري فيه الاجتهат أما العبادات تختلف من الزراعي إلى الرعوي تختلف من الزراعي إلى الصناعي مجتمع الزراعي والصناعي ما تختلف ولذلك الأصل فيها عدم جريان عدم جريان الاجتهاد والقياس فسيذكر هنا مسائل مما يتعلق بأمور المعاملات التي تستجد للناس اقرأ بارك الله بي. كتضمين الصناعي ومسألة الحرام والجد مع الإخوة وعول الفرائض ومنه جمع المصحف ثم تدوين الشرايع هذه المسائل جدت للناس، يعني تضمين الصناع، صناعهم الأجراء، والأصل في الأجير يضمن أو لا يضمن، الأجير، الأجير, الأجير الخاص لا يضمن، إنه يده يده أمانة، فهنا الصناع هم الأجراء، الذي قاعد التعاقد معهم لصنع شيء معين. أن تجي لخياط مثلاً تعطيه ثوب ليصنعه لك تعطيه مثلاً سيارة ليصنع فيها أشياء أو يصلح فيها أشياء هذا أجير مشترك بينك وبين الناس فالصحابة ما كانوا يضمنون الصناع إذا تلفت ال... إذا تلفت بأيديهم لم يكونوا إذا تلفت السلع بأيديهم لم يكونوا يضمنونهم لكن حدث بعد ذلك في الاجتهاد لما رأوا الناس كثروا في الحاجة إلى الصناع المشتركين يعني صانع مشترك لكثير من الناس فرأوا هنا أن هذا الاشتراك وهو الصانع المشترك بين الناس له حكم خاص وهي مسألة جديدة وهي مسألة جديدة فرأوا تضمينه كما قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذاك فضمنوهم من باب سد الزرايع لأن هذا الصانع المشترك يأتون الناس بحاجاتهم فلو ادعى أن ما طلب منه أن يصنعه قد هلك في يده وضع عليه وأنه ليس بمفرط لو ادعى هذا في كل شيء يستقيم أمر الناس لا يستقيم. فإذا لا يقبل منه ذلك، ويضمن ما تلف بتفريطه، يضمن ما تلف بتفريطه أو ما تلف عنده، يضمنه. هذه المسائل الجديدة التي نظر الصحابة فيها إلى سد ذراع سد ذريعة الفساد وتضمين الصناع لما كثر الاتلاف في أيديهم. هنا. لكن الأصل أن الصانع مؤتمن لا يضمن ما يضمن إلا بتفريض إذا لم يفرط لا يضمن لكن الآن الصانع اللي تذهب به بسيارتك فيتلفها أو بالساعة فيتلفها أو بالثوب فيتلفه يضمن ولا ما يضمن يضمن سواء فرط أو لم يفرط سواء فرط أو لم يفرط ولذلك فرق أهل الفتوى بين الصانع المشترك والصانع الخاص. إيناء. وما أشبه ذلك مما لم يحتج. والجد لم... مع الإخوة من المسائل التي لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكلم فيها الصحابة. إيناء. وكذلك عول الفرائض مسألة جمع المصحف مسألة مشهورة. مسألة المشهورة. جمع المصحف في مصحف واحد يكتب ويرسل للأفاق هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل كان هناك حاجة تقتضيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سبب يقتضيه لأن الناس كانوا يحفظون القرآن وكان الناس متقاربين في مدنهم وفي أوطانهم ولم ينشأ الاختلاف في القراءة فلما نشأ ذلك في عهد أبي بكر ومن بعده احتاجوا لجمع المصحف للصورة التي عليها اليوم هذه من المسائل المستجدة فإذا قيل لك كيف صنع الصحابة فيها ما لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام فما تقول في الجواب وجود السبب المقتضي نعم أي نعم تقول هذه من المسائل المستجدة التي لم يكن هناك سبب يقتضيها في وقت النبي عليه الصلاة حتى تفردت بين الأمرين حتى تفردت بين الأمرين أي نعم. وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه عليه السلام إلى تقرير للتق... لتقديم كلياته التي تستنبط بها منها إذ لم تقع أسباب الحكم فيها ولا, الف... ولا الفتوى بها منه عليه السلام فلم يذكر لها حكم مخصوص فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه إذا لم تقع أسباب الحكم فيها يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفتي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وتعتبر من المسائل المستجدة التي يحتاج الناس فيها للأحض ومثاله في المسائل السابقة أيضاً مسألة الجد مع الإخوة فإنها وقعت في عهد أبي برد فإذا اعتبر الجد في حكم الأب يصبح الأخوة إيش محجوبين أو لا ذا يعتبر الجد في حكم الأب يحجب الأخوة، وهي مسألة طرأت في عهد أبي بكر. لم يكن بيه. لو كان فيها فتوى من النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان فيها حكم الأخذ به هنا. فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات أو من العبادات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع، كمسائل السهو والنسيان في أجزاء العبادات. لاحظ هنا. هذا الضابط إذا حدثت أسبابه يعني طرأت له أسباب لم تكن من قبل فهذا الحكم فيه رده إلى أحكام الشريع والاجتهاد فيه هذا يجري فيه الاجتهاد فإذا قيل ما الضابط في جريان الاجتهاد تقول هو الذي حدثت له أسباب لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يبقى عندك أي قسم من الأقسام هم يبقى القسم الأول ما هو وهو مضاد لهذا القسم مم. فضل أحسنت الذي كانت أسبابه موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشرع فيه حكما لا بالوجوب ولا بالندب فدل هذا على أي شيء على أنه لا يشرع فيه ومن جاء يشرع فيه حكما بعد ذلك من جاء يشرع فيه حكم بعد ذلك عرضناه لماذا؟ لأنه شرع حكما فيه لم يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام وأسبابه كانت موجودة وأسبابه كانت موجودة مثل التعريف يوم عراف هذا مثال من يطبق القاعدة عليه الآن؟ أن عندك الآن قسمان هذه مسألة مهمة عندك قسمان ما كان له أسباب لأحد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يشرع فيه حكما، أنا ما أجري فيه الاجتهاد والذي أشتياط فيه لابد يخطئ، لابد أن يقع في الابتداع شعره ولا مشعره، والذي ليس له أسباب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تتجدد فيه الاجتهاد يتجدد فيه الإشتياط، مثل ما ذكر الآن هنا في هذه المسألة، فنعود إلى الأصل الأول وهو ما كان له أسباب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. التعريف يوم معرفة وهي مسألة مضت معكم في الدرس الماضي الحجاج في يوم معرفة ماذا يصنعون بعد العصر السنة في حقهم ما هو كثرة الدعاء طيب ماذا يصنع الناس في خارج عرفة السنة في حقهم ماذا الصيام. لو جاء إنسان فقال نجمعهم في المساجد بعد العصر يعرفون كما يعرف الحجاج قيله كيف يعرفون قالوا يدعون الله بين العصر إلى المغرب في المساجد هذه المسألة على الأصل الأول ولا على الأصل الثاني تدخل في القسم الأول ولا في القسم الثاني لماذا تدخل في القسم الأول نعم أحسن كان السبب يختضيها النبي عليه الصلاة والسلام حج أهل الإسلام في زمني ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع وكان هناك حجج قبل حجة الوداع الناس في المدينة يحتاجون التعريف هذا ولا ما يحتاجونه في سبب ولا ما في سبب وهو الاجتماع على الطاعة في المساجد النبي أجاز لهم ذلك جمعهم أمر مثلا أهل نجران أن يجتمعوا وأمر مثلا أهل نجد أن يجتمعوا وأمر الناس في المدينة أن يجتمعوا بين العصر والمغرب كما يجتمع الحجاج لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم السبب موجود لما هو موجود حب العبادة وحب الطاعة وجمع الناس على الطاعة هذا سبب موجود وحاجة الناس إلى الذكر موجود لما هو موجود السبب موجود لأن إذا إذا الذين يجمعون الناس بعد العصر ماذا سيقول لك يقول نحن نحتاج إلى ذلك وعندنا أسباب اقتضت منا عمل هذا نقول ما هي الأسباب قال نريد أن نجمع الناس بين العصر إلى المغرب يذكرون الله عز وجل فيزدادون إيمانا ويتقربون الله ويتوبون التوبة هو زيادة الإيمان والذكر يحتاجون الناس في كل وقت لما يحتاجونه يحتاجون الناس في وقت النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لا وفي وقت أبي بكر وغيره وإلا لا هل صنعوا مثل ما صنع هل صنعوا التعريف؟ لم يصنعوا فدل على أن هذا لم يشرع هذا مثال وقس على ذلك سائر البدع قس على ذلك سائر البدع ما من بدعة إلا تستطيع أن تتبين أنها تدخل في القسم الأول لأن لها سبب يقتضيها ومع ذلك لم يعملها النبي عليه الصلاة والسلام هنا فضل. هذا أيضا له جواب إذا قيل الإيمان ضعف بين الناس فنقول نعم وأيضا في تلك العصور هناك أناس عندهم ضعف إيمان وإلا لا صحيح أن بعض الناس أكثر الناس على قوة وخير لكن في ناس عندهم ضعف إيمان أو لا فلماذا لم يؤمر ضعفاء الناس بالاجتماع أيضا فالنبي لم يؤمر لا قوياء الإيمان ولا ضعفاء الإيمان ولم يميز بينهم وبدعة المولد في سؤالك ينطبق عليها نفس الموضوع فإن الناس في حاجة لتكريم رسولهم وهم يحبونه كما يحبه, كما يحبه المسلمون في العصور التي بعد عصره وبعد عصر الخلفاء الراشدي يحبونه ويقصدون تكريمه ويحبون إظهار كرامته السبب موجود لما هو موجود ويحتاجون إلى الاجتماع على سيرته ولما يحتاج على الاجتماع على سيرته إلا المتأخرون والمتقدمون يحتاجون إلا لا يحتاجون وفمع وجود هذه الحاجة ومع ذلك لم يحدث المولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعدهم أيضا ولا حتى في عصر الأمويين ولا في عصر العباسيين، وهذا تأكيد على سؤال الأخ الكريم لما يقول يقولون أن الناس قد ضعف إيمانهم في عصر الأمويين ضعفوا ولا ما ضعفوا وفي العباسيين ضعف الناس ولا لا ومع ذلك لم يجر أحد من لم يجر أحد أن يشرع لهم الاجتماع على مثل هذه البدع بعلة ويحتج بعلة أنهم ضعفوا لم يصنع أحد ذلك وذلك القوة الإسلام وظهور السنة لم يصنع ذلك فهذه كلها تصنفها في القسم الأول وهو ما كان له سبب يقتضيه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهذا يدلنا على أنه غير مشروع فلا نفعله أيضا ومن فعله فقد خالف المشروع وأحدث في الدين باقي القسم الثاني ما هو ما لم يكن له سبب واحتاجه الناس لاحقم الآن فلابد تضبط القسمين وتضبط لكل قسم أمثلة ولذلك بعض المخالفين إذا ما ضبطت القسمين ماذا يصنع معك يخلط القسمين بعضهما ببعض ويحتج عليك بأي قسم والقسم الثاني القسم الثاني فيه أي شيء الأمور رمسة جدا فيقول لك النبي ما ركب طيارة طيب أنت ليش تركب الطيارة مثلا وإن كان هذا من من من سخف القول والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركب سيارة وإني ما لي تركب سيارة يحتج عليك بأي شيء ها القسم الثاني يريد أن يزوي بين القسمين فتقول لا سواء القسم الثاني مستجدات لو كان النبي في وقته عنده سيارة ولم يركب السيارة وركب البعير كان ممكن تحتج بهذا لكن ليس بوقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور فاستجدت لأي شيء فاستجدت للناس فهذه تدخل تحت الأدلة الشرعية وينظر ما تأذن به الأدلة وما لا تأذن أما القسم الأول فقسم مستقل بذاته ولذلك فعلا كثير من المخالفين يحتج بالقسم الثاني على جواز القسم على جواز الإحداث في القسم الأول واضح النقطة هذه يحتج بالقسم الثاني على جواز الإحداث في القسم القسم الأول هنا نعم يعني كأنه يقول لك إذن في الأمور المستجدة أنت لا تعمل شيء لا تعمل إلا ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام مقدمت أنت تمنعنا من القسم الأول فنحن نمنعك من القسم الثاني فتقول أنت لا سواء القسم الثاني مأذون فيه والقسم الأول غير مأذون فيه وإذا كلك ما الدليل قل تذكر ما سبق من كلام الأصوليين وكلام أهل الإنسان هذه المسألة وإن كان فيها صعوبة لكن إن بغير طالب العلم أن يتأملها مره مرتين وثلاثة فإنها أصل ذكره الأصوليون في كتبهم وهم من المعتمد المعتمدة القوية إيه نعم طيب أخلا بارك الله ولا إشكال في هذا الضرب لأن وصول الشرع أتيدة وأسباب تلك الأحكام لم تكن في الزمان الوحيد فالسكو فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك بل إذا عرضت النوازل روجع بها أصولها فوجدت فيها ولا يجدها من ليس بمجتهد وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم وصول الفطر والقيد على المجتهدين هنا حتى العلماء القيد عليهم ما هو في هذه المسائل المستجدة أن يرجعوا أن ير... أن يرجعوا بها إلى الشريعة بمقتضى أدل الشرعية لكن القسم الأول هل المجتهدون علم أصول الفقه يدخلون فيه في القسم الأول لا يدخلون فيه لأنه لم يؤذن لهم فيه فعملوا بما أذن لهم فيه وهو القسم الثاني ولم يعملوا في القسم الأول لأنه غير مأذن لهم فيه اللي هو متعلق العبادات جريان الاشتهاد في العبادات أو ممكن أن تسميه كما سبق ما كان له سبب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام يقتضيه ولم يشرع فيه حكما المجتهدون ما يدخلون فيه اجتهدون من أهل السنة المجتهدون لا يدخلون فيه لأنهم يعلمون أنهم لم يؤذن لهم فيه بالاجتهاد القاعدة العملية التي تذكرك بهذا أن علماء السنة لم يحدثوا فيه لأن من بالضوابط بالضابط الشرعية لم يحدثوا في القسم الأول وأما القسم الثاني اللي فيه المسائل المستجدة فعلماء السنة يفتون فيه وينظرون فيه والشرط عليهم أن يدخلوا ذلك تحت الأدلة الشرعية نعم والضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي هذا الآن سيفصل لكم في أي شيء سيفصل القولة الضرب الثاني الذي يساوي فيما سبق ما كان له سبب يقتضيه سماها قبل الأول للثاني يصير حتى يترتب الكلام الأول ما هو على ترتيب المصنف ما لم يكن له سبب يقتضيه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المسائل لماذا؟ المستجدة والضرب الثانية والقسم الثاني ما كان له سبب يقتضيه سيفصل القول في هذا الآن نعم فضل وموجبه, الم... وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منه لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العقلي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه كان صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا عليه ولا النقصان منه صحيح هذا قال ولا نبه على استنباطه في بعض الكتب ولا نبه على الصبطة أكتب بدلها على استنباطه ومثاله كما سبق التعريف ومعرفة فإن الشارع لم يشرع لغير الحجاج ولا نبه عليه يعني لم يذكر علة تقتضيه ولا ليس هناك نص صريح ولا علة لنص يمكن أن يستنبط منه ندبية التعريف لغير الحجاج ومعرفة هنا. أكمل بارك الله. ولذلك مثال في ما نقل عن مالك ابن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية وأنه ليس بمشروع وعليه بنا كلامه طيب هذا المثال يصلح مثالا للشاطبي لكن على التسليم بأن سجود الشكر ليس فيه دليل وهو مذهب مالك مذهب مالك أن سجود الشكر لا يشرع لأنه لم يثبت عنده رحمه الله دليل في ذلك وقد ثبت عن أبي بكر فعله لكن الذي عند مالك في مسألة سجود الشكر أنه لم يثبت عنده شيء لم يثبت عنده شيء في فعل الصحابة الإضمان الله عليه فسيخرج الشاط هذه المسألة على مذهب الإمام مالك. لكن لو ثبت عند أحدكم أن مثلا أن أبي بكر فعله، هم، فيكون يرجع إلى أي أصل؟ يرجع إلى أي أصل؟ عليكم بسنتي، ها؟ وسنت الخلفاء الراشدين من بعدي، فيكون فعل أبي بكر يدل على مشروعيته أو في حكم المنقول. لأنه لا يجري فيه الاجتهاد فإذا ثبت عن فعل, عن فعل أبي بكر كما سيأتي معكم ثبت سجود الشكر وهو الذي تتجدد له نعمة ثم يسجد لله شاكرا هذا مشروع ومن ثم لا يصلح مثالا في هذا الموضع يصلح مثاله لا إذا قلنا أنه مشروع بما ثبت بالدليل يصلح مثال هنا لا يصلح مثال وإذا قلنا أنه ليس فيه دليل كما قال الإمام مالك إذا كان عند المشتهد لم يثبت فيه دليل فهل يمنع منه أو يقول بشرعيته يمنع منه لأنه ليس عنده دليل عليه فحينئذ يصلح مثالا في هذه المسألة الشاطب هنا سيجري المثال على مذهب الإمام مالك أما على غير مذهب الإمام مالك على من يقول بشرعية لا يجري المثال لا يصح المثال المثال التطبيقي هنا على مذهب الإمام مالك أو على فرض أنه لم يثبت في دليل في في سجود الشكر فعل عن الصحابة رضو الله عليه نعم. اقرب بارك قال في العتبية وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ يُحِبُّهُ فَيَسْجُدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرًا فقالَ لَا يُفْعَلُ هَذَا مِمَّا مَضَى مِنْ أَمْرِ الْنَّاسِ له إن أبا بكر لَا يفعل هذا, مما ليس ليس لي ليس يُفْعَلُ هَذَا مِمَّا مَضَى مِنْ أَمْرِ الْنَّاسِ لازم تضيف كلمة ليس حتى يستقيم المعنى لأنه لو كان مما مضى من أمر الناس فإن هذا دليل لأن لم يمضي قبل مالك إلا الصحابة رضوان الله عليهم، ولو مضى فيهم فدل على أنه سنة لكن يقصد هنا ليس لا يفعل هذا لأنه ليس مما مضى من أمر الناس صحيح العبارة هكذا ايه نعم نعم قيل له إن أبا بكر صديق رضي الله عنه فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله أفسمعت ذلك؟ قال ما سمعت ذلك وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر هذا رأي مالك على أي حال لم يثبت عنده شيء عن مال لكن هنا لم يذكر الدليل على أن السند إلى أبي بكر ليس بصحيح أولا لم يذكر السند ولم يبين العل فيه لكن غير مالك ذكر السند وصححه إلى أبي بكر رضي الله وأخرج ذلك ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجهاد وعبد الرزاق أيضا في المصنف والبيهق في السنن الكبرى وصححه ابن القيم في زاد المعاد ثبوت سجود الشكر من فعل أبي بكر رضي الله عنه ومارك إنما ذكر ما عنده لم يثبت عنده السجود على عن أبي بر فإذا لم يثبت عنده فإن المجتهد لا يقول إلا بشيء يثبت عنده وهذا طبعا من أسباب الاختلاف بين أهل العلم وهو سبب وجيه إذا لم يثبت الدليل عند أحد من أهل العلم فإن مقتضى الاجتهاد الشرعي أنه لا يقول به لأنه لو قال به قال بدليل لم يثبت عنده وهل يجوز للعالم أن يقول بدليل لم يثبت عنده فلا حرج على الإمام مالك إذ لم يثبت عنده دليل ألا يقول بهذه المسألة فلذا من مقتضى الدين مقتضى الدين أنه إذا لم يثبت عندك الدليل في المسألة أنك لا تقول بها ولو قلت بها تصبح متبع للدليل ولم تتبع لحكمك ورأيك هم؟ تصبح متبع لأي شيء تصبح متبع لحكمك ورأيك والمطلوب منك اتباع الشرع فلا حرج على الإمام مالك إذ لم يثبت عنده الدليل أن يقول بذلك فهو لم يثبت عنده ولو ثبت عنده لعمل به أي نعم اقرأ بارك الله وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم تسمعه مني قد فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا؟ أي فعل سجود الشكر إذن هذا المثال الآن على مسألة الباب ما يمكن تطبيقه إلا على مذهب مالك إذ ما قد كان في الناس وجرى على أيديهم سمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك فإنه لو كان لذكر إذ نعم الآن أرأيت الآن قاعدة الإمام مالك وهي قاعدة قوية فإنه يقول لو كان هذا لثبت وعملنا به وذلك لم يبلغه ولو بلغه ما فعل أبو بكر لعمل به مثل ما قال الإمام الشافعي للإمام أحمد رحمهم الله جميعا قال إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا نعمل به أخبرونا نعمل به ولذلك نشأ في مذهب الإمام الشافعي بين أصحابه لما سمعوا قوله هذا وقوله الآخر إذا صح الحديث فهم مذهبي نشأ عندهم في المذهب مسألة وهي إذا صحه هم حديثا قد ضعفه الشافعي فما يكون مذهب الشافعي القول الذي قال به بناء على الحديث الضعيف أو القول الذي قال به أصحابه بناء على الحديث الصحيح أيهما قول الشافعي الأول ولا الثاني لكن تعريف المذهب هو ما قاله الإمام معتقداً به ثم مات عليه فأي القولين قالهم اعتقدا بيه ثم مات عليه الأول. الأول هو مذهبه فكيف تصرف إلى القول الثاني إذا صح ولذلك اختلف تصرفه بقوله إذا صح الحديث ولوجود الاحتمال اختلف أصحابه من بعده فمنهم من يعتبر قوله بناء على الحديث الضعيف هو مذهبه ثم يخالفونه فيه ويتبعون السنة ومنهم من يقول لا نحتاج إلى المخالفه لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي فنعمل بالحديث فيكون مذهبا له فلا يكون قد خالفنا والمسألة محتملة مسألة محتملة لكن المقصود أن مثل هؤلاء الإمامين بيهم فيقولون إذا صح الحديث فعملوا به فهنا مالك مسألة سجود الشكر مخرجة عنده على أنه لم يثبت عنده فيها شيء هنا فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم فهل سمعت أن أحدا منهم سجد فهذا لو إجماع لو, لو, لو هذا السؤال على المذهب الثاني تقول نعم سمعنا من سجد وهو ما ثبت عن أبي بكر لكن عنده مالك لم يثبت نعم فهذا إجماع وإذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه تمام الرواية وقد احتوت على فرض سؤال والجواب بما تقدم يقرأيه. وتقرير السؤال أن يقال في البدعة مثلا إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص فالأصل جواز فعله كما أن الأصل جواز تركه هذه شبهة المعترض. هذه الشبهة وسيذكر الجواب هنا. إذ هو معنى الجائز فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهيته أصل جملي المقصود به أصل في الجملة يعني مثلاً في الذكر الذكر ندب الشارع إليه أو لا ندب الشارع فالمحتج هنا المخالف يقول الذكر ورد مدحو في الشرع فلماذا تمنعونه مثلاً من جمع الناس في المساجد بين العصر إلى المغرب يوم عره أليسوا سيجتمعون لذكر الله تقول بلا سيجتمعون لذكر الله فيقول الذكر من حيث الجملة هذا معنى أصل جملي أي من حيث الجملة فيه أدلة ولا ما فيه أدلة في حث ألم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ألا بذكر الله يتطمئن القلوب في حث يقول فهذه شبهتهم الجواب كما سيأتي أن وجود أدلة تحث على الذكر ليس معناه أن تحدث للناس عبادات من عندك أنت وما تحدث مثلًّا تقول الصلاة مثلاً صلاة الفجر ركعتين لا، حتى الناس يكثرون من الذكر تكون أربعة وتقول الذكر له أصل ما يجوز لك هذا نعم، الذكر له أصل في الكتاب والسنة وحتى الشرع عليه لكن ما يمكن تقول لكي أزيد الذكر أزيد ركعتين مثلاً في صلاة الفجر لكي أزيد الذكر أجمع الناس بين صلاة العصر إلى المغرب في يوم العراء لكي أزيد الذكر أصنع كذا وأصنع كذا هذا ليس لك هذه الشبهة وهذا الجواب عنها وسيأتي جواب المصنف مفصلاً. إيه نعم. إذ هو معنى الجائز فإن كان فإن كان له أصل جملي فأحران يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهيته وإذا كان كذلك فليس هنا مخالفة لقصد الشارع ولا تم دليل خالفه هذا النظر بل الحقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكت عنه عند الشارع. والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذا لم لم يثبت في الشريعة نهي عنه صلي هذه الشبهة سبق الجواب عنها وحاصلها كما سبق معكم أنه استدلال المبتدع بأن الأمور التي ورد فيها حث في الشريعة ولها أصل فإنه يجوز لنا أن نحدث فيها أشياء وهذا الأصل منقوب بما سبق الأمر الثاني أنه ما دام أن النبي أن الشارع سكت عن ذلك فإنه يجوز لنا أن نحدث فيها أيضا والجواب على الأول أن كون هناك أصل في الجملة جملي قصد هنا أصل في الجملة بمعنى أنك لو جمعت الآيات التي تحث على الذكر لوجدتها لو كثيرة ولا قليلة كثيرة جدا هذا له أصل لكن ليس معنى أن له أصل وأدلة كثيرة ليس معناه أن للناس أن يحدثوا طرائق معينة, معينة بالذكر كالزيادة في الصلوات أو إحداث أمور وطرق الدعاء الجماعي مثلا ليس لهم أن يحدثوا ذلك ومثله التعريف يوم عرفة ومثله ما تعلق. الذكر وجمع الرقص معه والحضرة وغير ذلك ليس لهم هذا ولا يجوز للمحتج أن يحتج فيقول أن هذا الأصل وهو الذكر مشروع نقول نعم مشروع من حيث الأصل لكن هذا الذي أضفته إليه هو من البدع ومن المحدثات الأمر الثاني أن الشارع سكت عن النص على المنع من الدعاء الجماعي بصورة خاصة بنص خاص بعد الصلوات لكن السكوت هذا أيضاً لا يجوز لك أن تعمل على خلافه لا يجوز لك أن تحدث لماذا؟ لأن ما سكت الشرع عنه على التفصيل السابق عند العلماء ما كان له سبب يقتضيه وما لم يكن له سبب يقتضيه وهذه المسألة أيضاً سبق الكلام فيها أي يقرأ كلام المصنف الآن مفصلا ولا نطيل الشرح لأن هذا الكلام متعلق بما سبق وهو واضح إن شاء الله اقرأ وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك رحمه الله وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المُقتضي له إجماعٌ من كل ساكت على ألا زائد على ما كان إذ لو كان ذلك لايقًا شرعا أو سائقا لفعلوه فهم كانوا أحقَّ بإدراكه والسبق إلى العمل به وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة فإنه لا يخلو إما أن تكون في هذه الأحداث مصلحةٌ أو لا والثاني لا يقول به أحد والأول إما أن تكون يعني في المصلحة لا يقول بها أحد كلهم يدعي أن في هذا مصلحة يعني الذي أحدث من المتأخرين يدعي أن في إحداثه إيش مصلحة ولاعبث يدعي أن في إحداثه مصلحة هنا ماش والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة أكذ من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا ولا يمكن أن يكون أكذ مع كون المحدثة زايدة تك تكليف زيادة تكليف ونقصه عن المكلب أحرى بلا زمنة لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل ولأنه خلاف خلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحه ورفع الحرج عن الأمة وذلك في تكليف العبادات لأن العادات لأن العادات أمر آخر كما سيأتي وقد مر منه فلم يبق إلا أن تكون المصلحة الظاهرة الآن مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريع أو أضعف منها وعند ذلك تصير الأحداث عبثا أو استدراكاً على الشارع لأن تلك المصلحة الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث فالإحداث إذا عبث والحقيقة أن المصلحة في زمن التشريع قد حصلت المكلفين والحمد لله مصالح الشرعية قد حصلت للمكلفين في زمن التشريع من الصحابة على وجه الكمال بدليل أنهم أكثر الناس إيمانا وأقواهم ديانة وأصحهم عقيدة وأكثرهم بذلا وجهادا فما كفاهم يكفينا هذا مقصود المصنف هنا مقصود المصنف هنا أن المصلحة بتحديد المصلحة التي أرادها الشارع من وضع الشريعة مصلحة قد حققت للمجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوة الإيمان صحة الاعتقاد والسلام في كل خير فما وسعهم يسعنا فلا يأتينا إنسان فيدعي أن هناك مصلحة له في الإحداث فنقول له المصلحة التي قصد الشارع إليها من نصوصه كافية وافية والحمد لله وما تصنعه أنت هو أشبه العبث والاستدراك على الشارع أي نعم. إذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين فقد صارت هذه الزيادة تشريعاً بعد الشارع بعد الشارع بسبب للآخرين ما فات للأولين فلم يكمل الدين إذن دونها وما عاد الله من هذا المعقد يعني معاد الله من مثلها للتفكير والإنسان إذا وصل إلى مثلها للتفكير فإنه يفتن نفسه بنفسه لكن ينبغي الإنسان أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن ما أراده الله عز وجل من المصالح الدينية من زيادة الإيمان واليقين وطهارة النفوس وقوة الاعتقاد أنه كافاً بما شرعه الله عز وجل لعباده والدليل على ذلك ما كان من شأن الصحابة رضي الله عليهم من قوة الإيمان والبصيرة والعلم فيكفينا ما كفاهم ويسعنا ما وسعهم هنا وقد ظهر من العادات الجالية فيما نحن فيه أن ترك الأولين, لأن ترك الأولين لأمر ما من غير أن يعينوا فيه وجها ما احتماله بالأدلة الجملية ووجود المظنة دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به وأنه يجمع منهم على تركه أي نعم فهم الأدلة الجملية يعرفونها يعرفون مثل أن الله أمر بالذكر ويحفظون الآيات في ذلك لكن لم يحدثوا الحمد لله ويعرفون محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها دين ومن أصول الإسلام ومع ذلك لم يحدثوا في ذلك شيء وهكذا يعرفون مثلا أحكام زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يحدثوا البدع الذي يحدثها المتأخرون وهكذا هنا. قال ابن رشد في شرح مسالة العتبية الوجه في ذلك أنه لم يرد مما شرع في الدين يعني سجود الشكر فرضا ولا نفلا إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله والشرايع لا تثبت إلا من أحد هذه الأمور قال واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده بأن ذلك لو كان لنقل صحيح إذ لا يصح أن تتوفر الدواعي على ترك نقل شريعة من شرايع الدين وقد أمر بالتبليغ طبعا هذا المثال كما سبق يصلح على اختيار الإمام ملك لكن على اختيار غيره لا يصلح هذا المثال نعم قال وهذا أصل من الوصول وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجود الزكاة فيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر لأننا نزلنا ترك نقل أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها نعم بارك الله فيه. الآن الخضروات البُكول تدخل في عموم الحديث ولا ما تدخل <تصفيق> أين العموم في الحديث؟ فيما سقط السماء والعيون السماء تسقي الحب كما تسقي من الخضار والبقول وإلا لا وفيما سقي بالنضح نصف العشب السقي بالعدوات يسقى الحب والثمار والبقول والخضروات ولا لا فإذا هي داخلة في العموم ولا ما هي داخلة فهنا ماذا نقول نقول هل في الخضروات الزكاة أم لا وهل في البقول الزكاة أم لا مسألة يحتاج إلى أن يسأل فيها أهل العلم فجاء أهل العلم فقالوا أن هذه لا تدخل في العموم الذي في الحديث يعني أكثر أهل العلم قالوا لا تدخل في العموم الذي في الحديث إذا سألتهم لماذا قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يأخذ الزكاة منها لم يثبت عنه أنه أخذ الزكاة منها هذه المسألة لها سبب يقتضيها في وقتي ولا ما لها سبب الخضروات موجودة عند الناس والبقول موجودة عند الناس والزكاة شريعة مامور بها والنبي يبعث عماله ليجمعوا الزكاة فلم يأخذ من أهل الخضروات والبقول ماذا يدل هذا على أنها لا تجب في الخضروات فترك النبي إذن ترجع إلى أي قسم قسم الثاني فترك النبي أخذ الزكاة منها دليل على أنها لا تدخل في العموم الذي في الحديث فيما سقط السماء والعيون فيكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا وهناك سبب للأخذ ومع ذلك ترك فإذا لا يشرع أخذ الزكاة في الخضروات والبقو هنا فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق أي المقصود هو تطبيق هذا على قول مالك ولا على قول غيره مسألة سجود الشكر كما سبق معكم لا تصلح مثالا على مسألة الباب هناك وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنه بدعة منكره من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجع كما كان أول مرة وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها وهو أصل صحيح وهو أصل صحيح لذا اعتبر أي نعم الحاجة موجودة للتحليل الحاجة موجودة فإن رفاعة لما طلقها زوجها أرادت أن ترجع إليه فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجد لها الرجوع إليه حتى تنكح زوجا آخر حتى تنكح زوجا آخر ويطاعها الوضع الشرعي المعروف فهنا جاء بعض المتأخرين فأجاز نكاح المحلل والمحلل هو الذي يسمونه التيس المستعق يعني إنسان يطلق زوجته طلاق بينونه فيبت طلاقها فإنه لا يجوز أن ترجع إليه حتى تنكح زوجا آخر تقول الله تعالى فإن طلقها أي التطليقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر فلو كان يجوز نتاح التحديد سببه قائم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما هو ولا ما هو قائم سببه قائم الناس يطلقون وبعضهم من يطلق يريد أن يرجع إلى زوجته فلو تزوجها رجل آخر قد يبقى معها بقية حياته فلا يرجع لها الأول فالحاجة إلى التحليل موجودة ومع ذلك لم يعدن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدن فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مثال للقسم هذا مثال للقسم الثاني ميناء. وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به ما نحن بصدده لأن التزام الدعاء بأثار الصلوات جهرا للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان صحيحا شرعا أو جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك أن يفعله وقد علل المنكر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية وبنى على فرض أنه لم يأتي ما يخالفه وأن الأصل الجواز في كل مسكوت عنه وأما أن الأصل الجواز فيمتنع لأن طائفة من العلماء يذهبون إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة فما الدليل على ما قال من الجواز وإن سلمنا له ما قال فهل هو على الإخلاق أم لا أما في العاديات فمسلم ولا نسلم أن ما نحن فيه من العاديات أي نعم في العاديات بقيت وتحفظ هذه القاعدة وهي مما تقق فيها المحققون من أهل العلم تقول الأصل في العاديات أي المعاملات تقول الأصل في الاباحة لكن لا تقول هذا بإطلاق وإنما تحفظ هذه القاعدة من ذكرها للعلم قالوا الأصل في المنافع الأصل في المنافع الإباحة الأصل في المنافع الإباحة فالإطلاق هنا فيه نظر تقول الأصل في المنافع الإباحة يعني كل ما ينفع الناس ولا ضرر فيه من الأشياء فالأصل فيه الإباحة وإن لم يرد دليل خاص به مثل الأمور التي جدت للناس وهي كثيرة جدا مدام فيها منافع وليس فيها مضار فالأصل فيها الإباحة حتى يثبت دليل من الشرع على تحريمها هنا أما في العبادات فكما سبق معكم الأصل فيها التوقيف فلا يجوز الإحداث فيها فلا يجوز ولا يجري فيها الاجتهاد على الغالب كما سبق هنا بل من العبادات ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبد إنه مختلف فيها على قولين هل هو على المنع أم هو على الإباحة بل هو أمر زائد على المنع لأن التعبديات إنما وضعها, إنما وضعها إنما وضعها للشارع فلا يقال في صلاة سادسة مثلا إنها على الإباحة فللمكلف وضعها على أحد القولين ليتعبد بها لله لأنه باطل بإطلاق وهو أصل كل مبتدع وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع كيف يكون أصل كل مبتدع كل ما جاء أحد يحدث في الدين ويزيد في الدين قال هذا الأمر على الإباحة فنقول في العبادات هنا قصد الشارع فيها أنه شرعها ومنع من الإحداث فيها فإذا أحدثت فيها أو فيها كما قال المصنفنا بالزيادة الصلاة السادسة مثلا أو زيادة ركعة في بعض الصلوات هذا كله من الإحداث ما تقول هذه الزيادة مباحة وكذلك ما سبق من الأمثلة وهي كثير جدا وعلى هذا فإن البدع الذي أحدثت في مثل هذا كلها زيادات ممنوعنا المكلف منها وأحدثها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 قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك لأن عمل الإجماع كنص كما أشار إليه مالك في كلامه بارك الله فيك فهذا أيضا دليل قوي ويمكن أن يحفظه طالب العلم ويمكن يحفظه العام أيضا وهو حصانة للإنسان من البدع يعني كثير من المقلدة والجبهال يأتون لعوام المسلمين ويجدون فيهم الرغبة للخير يجدون فيهم العاطفة الدينية فيقولون هذه الأمور التي نحدثها لكم لتقوي إيمانكم وهذه الأمور التي نحدثها في العبادة نصنعها محبة لرسول الله أو نحو ذلك فينبغي للعام أن يكون بصيرا ولطالب العلم أيضا الجواب كما ذكر المصنفنا أنه يقول ما دام أن النبي ترك العمل بذلك في جميع عمره وتركه السلف الصالح على توالي أزمنتهم فإن ذلك يدل على أنه غير مشروع ولا يجوز لأحد أن يخالفهم في ذلك ويحدث خلاف ما صنعوا هذه قاعدة قوية وكما تلاحظون أنها قاعدة سهلة يمكن لأي إنسان في أي درجة من العلم أن يحفظها وهي حجة للإنسان بحيث أنه يحفظ عقله من كل أنواع البدع والمحدثات التي يحدثها الناس في الدين ومن حق المكلف في أي درجات من درجات العلم أن يسأل عن الدليل فيما يدعى إليه فمن جاء له بدليل صحيح فليتبع فليتبع الدليل ومن لا يأتي له بدليل صحيح وإنما جاء له بكثير مما يقوله كثير من الناس أن هذا الأمر نحتاج إليه, إليه وإن لم يكن مشروعاً في حد النبي صلى الله عليه وسلم فجواب الإنسان البصير أن يقول ما دام لم يكن مشروعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما دام هذه العبادات وهذه الأمور لم تكن مشروعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلماذا أنت تأتي بها وتخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتخالف الصحابة وتخالف السلف وتخالف العمة هذا من أقوى ما يحتج به الإنسان وكما ترون أنه دليل يسهل فهمه ودليل أيضا يسهل حتى على العامي إدراكه ويسل عليه الاحتجاج به وبهذا يحفظ الإنسان نفسه من البدع والأهواء وما من بدعة أحدثت للناس وما من هوا من الأهواء اتبعه الناس إلا مخالف لهذه القاعدة ولك وللمكلف أيضا أن يحتج بما احتج به كثير من أهل العلم وحفظوا أيضا عنهم عوام المسلمين وهم يقولون أن ما لم يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العبادات ونحوها نحن لا نصنعه ونقول يكفينا ما كف النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته فإن قال الذي أحدث لا يكفينا هذا لا يكفينا وإنما نحتاج إلى كذا وكذا فقل له إنما لم إنما كفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفك وما وسع النبي ولم يسعك فنسأل الله أن يوسع عليك وهذا أيضا مما ذكره أهل وهو من الأمور التي يستطيع كل إنسان أن يفهمها. ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام من الدين إذا لم يسعنا إذا لم يسعنا لا وسع الله علينا. لئنا لا شك أن ذلك من سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فما وسع النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات وما وسع النبي صلى الله عليه وسلم من الدين الواجب أن يسع من بعده من أمته. فمن قال لا يكفينا ولا يسعنا ونحتاج إلى الأحداث. قلنا كما قال كثير من أهل العلم لا وسع الله عليك ولذلك الأدم مع النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المصنف ومتابعة سنته وترك الإحداث جعل الله وإياكم من يتبعون سنته ويصبرون عليها إنه على كل شيء قدير وما يشاء لطيف ونكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين